وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّْا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَالْقَنِينُ وَأَلَمْ نَاهُ لَهُ الْحَدِيدَ أَن يَحْمِلَ سَابِغَاتٍ وَقَدْ جُلِّىَ بِالشَّوْطِ وَمَنْ صَالِحًا إِنِّي بِمَا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 حاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدود الراشيات يعملون آلهة لذاود شكرا وقليل من عبادي يشكور فلم ما قضينا عليك الموت ما بل على موته فلما دابة الأرض تاكل من ساته فلما قر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبئ في مساكنهم آية جنتان عين يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذوات يكلم خمط وأسل وشين من سدر قليل ذلك جزيناه بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باوتنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السيء صِرُوا فِيهَا لِيَادِي وَأَنْجَامَنَا آمِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدِ بَيْنَ أَسْفَالِنَا وَظُلَمِهِ أَنفُسُهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَذَقْنَاهُمْ كُلُّهُم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 الظالم الله لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حذير قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال زرة في السماوات ولا في الأرض